إثنان استمع إلى أسماء الحروف وأعدها ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء ayn ghayn fa qaf kaf lam mim nun ha waw ya yeah.